فما لكم في المنافقين فئتين والله أ اركسهم بما كسروا أتريدون أن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 イル موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ن س ل ا م ي ي ق ا ت ل و ك موسوعه النابلسي للعلوم ي ا ل ق ا س ل ا م ي ف إ ن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل وكن عليهم س ب ي ل ا ستجدون أ ولن ينقصوا ف إ ه ا حيث سقفتموهم ل م ؤ م ن أن ي قتل م ؤ م ن ان إلا خطاء و م ق ت ل مؤمنا خ ط ا فتحري فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه فتحري ة م ؤ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله فمن موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي م ا ح ا س ل ا م ي ه お前<音楽> God.、Uh -huh. لسبيل الله فتبينوا ف ت ب ي ن ولا ا و تقولوا لمن أ ل ق ى اليكم السلام لست م ؤ م ن o h a t فتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك ك ن الله كان بما تعملون خبير ان ل ل َّ ه ك ا ََ ب ِ م الله ت ََ ع ْ م ُ و ن إِنَّ َ خَبِيرًا ل َّ كان ََ بما َِ تعملون َََُْ خبيرا َِ No. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه و وكله وعد الله ا ل ح س ن وفضل اسماء الله الحسنى What? be 「なるほど。 ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم